الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى به ده. لا وانا كاني كشفي الشبهات جيشتنا لا بردشل دولة شرح الشيخ صالح الفوزان الشيخ محمد كري الوهاب فرمي والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة هو افراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب شيخ محمد الكري عبد الوهاب فرم أو كافرانا أو جاهلانا لذلك قالوا كافرانا أو جاهلنا جاهلا فرمون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 كافر جاهل كان أنزاني كواما بستي بغمر عليه الصلاة والسلام للا إله إلا الله بريتيه لأن تنهى عبادت بخوابك ره تنهى بيوز بتوى بخواه تعالى والكفر بما يعبد من دون الله وأبه كافر ببهرشت لغير خوابه بارسره واته برواد بهنبه واته طعيب ونكي والبراءة منه أبه بريج بلي كواته لا إله إلا الله أم كلمة قورة معناك بدا خواكا مسلمان كي يعني أمره جس صالح شرحه على زور بدأ خوا أوان كان كان زاني معنى هذا يعني أمره بزاني معنى كيا تناقضة يعني يعني في كايلن لا الله تنها خواب بريستي وأبيك كافرش بيبغيري خوا وأبيك خوشت إلى بريكي إذا أمره براسك زور بی زوری خالق خوی بری نکه علی کفر.allah من علاقمنی که که. ما خواهم دلیکز نیشینم.allah من دلیکز نیشینم. چون نبی دلیکز نیشینی. لروانگی چیه و؟ برای اگون لشیر کل مشتیکین. تو لپش همشتیکه و. آبی کاتا بله من خواه بریسند بذب خواه علاقیش شیطانم نیم. من نخوام نکام بدوش منی شیطان. یعنی دوش من نکام بشه. شیطان نکام بدوش منی خون. چون آبی و آبی. آبی شیطانو. هاوش شوکانی شیطانو. پیر ری کراله شیطان. أبي غير منهج خوات برأت له أجناؤه إيمانا لقب الله كريه حتى حتى تونجوا عبادة بكيف بل من برينيم لشرك مشتركين توعي عبادة إيش لقب الله كريه خيلنا ولما قال لهم قلوا لا إله إلا الله كفي غمص صم كيوت لا إله ها الله كأما أم كلمين معنا زور زور هلا كريه معنا أيوة تنهاء أما سرب خوات دانيين بقصيكن عبادتي بوكين سمع طاعي بوكين ولا قول هج كسيج كغير خوات على اما. يعني عبادات بوناكن وخماني لبرياكن وهركسيجش شوني ني غير خواكيو خماني لبرياك قالوا او كاتكافر كانوا تيانشي اجعل الالهه تيله واحده شلون يا اخويا نها مو يبكل يا اخوه شلون بيو بارسلاوان همو يبكل يا بك بارسلاو شلون بيو تنهابو يكس برستن بكين ان هذا عجاب يعني مش تجزر عجيبه امين بيغمره الله لبنور الرازي نبون لبدايهه وبيله بالشرح الشيخ صالح فرمي أي الكفار يعرفون معنى لا اله الا الله أفراكان أين زاني لا إله إلا الله شيا، ولهذا لما قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة أو بكوتي كيوت المتبلا لا إله إلا الله ونتم شونا بقرس رأو كان هم يبكري بيك، ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا إن لترك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلن لا إله إلا الله أولا تيانكي أئنا لتاركو آلهاتنا لشاعر المجنون إما خواكاني خوماً بجبالين بو شاعر كشيت كبه في النبي صلى الله عليه العياذ بالله نعم نا نعم شاعر كشيت خواهي تعالى فرمي بل جاء بالحق نخير وانيا بل كو أو بقرآن هاد بالتوحيد هاد بيك خواهي برستي هاد أو بي بيامي أو خواهي بينار دوة. وديتالله توحيد وياخواه فرستي أو حقكى وصدق المرسلين او في غماره في غماراني في عمل سلمان اوان أو أو توحيد برستي أم أي سلمان أو راجي راسته ودين في غماره الله فهم فهموا معنى لا إله إلا الله كو تا كافر كان المعنى لا إله إلا الله تج وآبوا أن يعترفوا به بلعترفهم بنأكت رازي نبون بيلن لأنه يلزمهم بترك عبادة الأصنام بياش هم شتاك كو لا إله يعني إلزام أكيدا بويتوا وازل حدشى أدرست راوي تر صنم به حجر به مدار به حدشش تج زندوان بيه مردوان بيه دار بيه برد بيه آسمان بيه زوية خور بيه مانج بيه أبي لبيني وهم لا يريدون هذا أولا جوان ناوست وإنما يريدون البقاء على عبادة الأسلام أين يجلس روبهم يناوه بيه هل بداية نانود لا لا لا إله إلا الله نانود ولم يجرعوا أن يقولوا لا إله إلا الله ويبقوا على عبادة الأسلام جرأتها وان نخرت كأقصيبكا بو لأن العبادة أصنع بمعنة أو شيئاً بوتايا لأن في هذا تناقضاً وهم ينفون من التناقض في حين أن كثيراً من المنتمين الإسلام اليوم لا نفون من هذا التناقض أولاً جرأتنا لا أقرد أما بلين لأن أعزاني أما يكسر بدروه كونه ويكسر إشكاياً درويا لأن أعزاني لا إله إلا الله دواش غير خواب ببارستي أعزاني أما تشيئاً بيشوانيا أولاً لا أقرد سكان يشيئاً بلان زور بيزوري أمروك خلشي خوايا وتبال إسلام وبنى من ألم مسلمان أولا لو تناقضا لو بيشوانيا خوايا ببرزرا ناقرا بداخل تنزوناكا لوا فهم يقولون لا إله إلا الله بحروفها أولا بحرف كان ألا لا إله إلا الله يعني بس حرف كان ولكنهم يخالفون ويعبدون غير الله من القبور والأضرحة والصالحين بل والأشجار والأحجار وغير ذلك فهم لا أفهمون معنى لا إله إلا الله كمان ايلن بزمان بكلمة ايلن بلا مخالفه ايكنات غير خوا فارسين ان جا غير خوا قبره ايه صالحين ايه دار برده ايه هتششتيكه امره اوهم انظمه يا ساي بشرك دانراوا كدجي يا ساي خويت على ابرستري قبر الله الا اله الا الله يا ساي غير خوا جفرستي اطي بخصي كافرونك بخصي يهود نصاره وبخصي اوروبي وامريجي أو بخصي غيري ديني راس راستقيني خوّيت على كأجل لا إله إلا الله بو شو كمعنى لا إله إلا الله تناجشت وبراستي شو كا غير معنى كي تياب وناجشت وانا شو أبكا خو قرتياب وناجشت بأو أبكا هو طاو هو عناديك على جل فلا يكفي التلفظ بلا إله إلا الله كاتبت تنها بزني بري بزمان بري لا إله إلا, إلا الله دون علمي بمعناها وعملي بمقتضاه علم النبي بمعناه كي إجناكي بويك لا إله إلا الله بيد رأس بيريل <سؤال> لا أوكرودواني كاتشة أبيب أركو كاتشة سرشن ذا بيجي بجيك بل <سؤال> لا بد من العلم بمعناها أولا كاتي كم بزاني لا إلها إلا الله معناك إيشي ثم العمل بمقتضاه فعشان أبي كاري ببكي لأنه لا يمكن أن يعمل بمقتضاه وهو يجهل معنا ناكرشتي وكابرة يجبك بب بسي ناكرك يجبك لي بمقتضاه إلها إلا الله ها بلام معناك هنا زانه لا يمكن ان يعمل بمقتضاه وهو يجهل لا وهو يجهل معناه انكوا غير معنى كاين زاني يشي شي فيك ما تواني يشيفك ولهذا يقول جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات حي تعالى ببيغمره فرمسلوس اي محمد اي بيغمره كي خو توب زانه بيش حموشتك فاعلم وقلت من كلمه يك لا بيش دخوا زكان لا بيش كان كاريكان اللي داوا كريبويك اعدادي خط بهاشي عربي كراشي لداوى كراوى بزانا معنى لا إله إلا الله شيء لفشها بزانا أنه لا إله إلا الله هيج خوايك شايس تيبر بحق تنها الله نبي تواي أوى وأستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات داوي لبرذنبك الأخوات علاب وتوانا كانت وداوي لبرذنيشك الأخوات علاب وبروا داراني بيوان وجنا طبعا مسألة الذنب ليرة بكرتيه وند بازكين بيا غماري خوا عليه الصلاة والسلام آية وبيا غماران هم يعني أكون تاوانوا، بتأكد تاواني جورا بهيش واجنا كون الناري كبائر يا النية، أي صغير قولي الصحيح هو أكون الصغائر وبلا بردوام ناب النسر صغير كخوي تعالى أجداري كردو يتن إصرار النسر صغير لكن أو أوزم بك خوي تعالى فما ذا على خرج منك الأخوي تعالى فبدأ بالعلم قبل القول والعمل آتاك بيج قول وعمل بيج أو يبله وبكاد شيود زانياريها باب الله لا إله إلا الله. كما تعلمون بمسلمان والإنهاي مسلمان يكامش تكتو بيبوي بمسلمان بمسلمان وشويتناو دين الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ورجعره معنى أمد وفقره بزانا إنجاب زانا تشيد لدعوه أكره أگر معنى كي نزاني بتأكيد ناشتواني أريس غاري بكي لسر أو شتاني كي پيچواني أو لا إله إلا الله محمد رسول الله تقولك أنت كعلي من نAPER استمتنها خوانا بيه بلن بيه لخواز جاتكزنا بحرست بقصي كزنا كم سمعوا طاعب وكزنا كم تنها ب ببرامك إخوانا محمد صلى الله عليه وسلم يوحى عمر إخوانا من عبادتيش كم عباداتنا كم بخوا إلا للرقيء يوحى عمر صلى الله عليه وسلم كأنت لي رياش شركو بيدعى له خودر عالم يكذار للشرك ولا بدعان بقى شيء لبروي معنى لا محمد الله عليه وسلم توجه الرأزي الله برسى عبدي توبة تونا شيء غيري الله برسى أقرازي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعمر توبة تونا شيء شريعة لغيري أول قري بدع فالذي يجهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يعمل من على وجه الصحة لا الله نزاني بتأكيد ناتواني كارشبك أبوك لا إله إلا الله اشهد محمد بن عبد عرفت ان جهال الكفار يعرفون ذلك كافر جاهل كان كاما اذانا فالعجب من يدعي الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمه ما عرفه جهال الكفار براسيه عجايبه او ادعاء اسلامك او انت نازني ككافر كان اذاني او انا نازني لا اله إلا, الا الله يعني شيء كتي هي بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني وأزاني تنهار أو أن ذي بزمان بل لا إله إلا الله طبعا أما شيء جزور غوري قوليها تعالى تنهاهو تما ورناغري، بل كوهو عمل ما اللي قولوا عمل ما اللي ورنها قريبا أبين أو قوليك أي ضيب عمل إجبي هذا من أعجب العجب، شيخ صلاة فرمي هذا من أعجب العجب أن جهال الكفار والمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن معنى هذه الكلمة هو إخلاص العبادة لله وترك عبادة غيري، يعني جاهل كان، لكافر لكافر كان، ومشركاني زماني برهما صلى الله عليه وسلم معناها كان أزاني كبريتية لا إخلاص عبادة بوخوي تعالى أو تعب عبادة بوختكي هم مجرد كان عبادة نابو غيري خوي تعالى لك، وترك عبادة غيري. أبي عباده غيري أيش ترقي، فلذلك امتنعوا عن النطق بها تحاشا لتلك عبادة آلية متعصبا لباطلهم، بو يا أوان ناعن أود بوأوي خوان ب بحرزن لا شيء، يعني بو خوان دور بحرز غير اللي ويكاو عبادة آلية كان يعني تركن، وان بوتا أو عبادة آلية كان يعني تركن كده، أوان جبت تعصب وبو باطلا كده خوان أوان ناعن أود هنود لا خير يا مهل حتى أبو طالب تماشاك سرعي أوهمو نصيحتي يا أغمر بي صلى الله عليه وسلم لك وتايوتيتي من لسر ديني عبد المطالب ومن يدعي الإسلام اليوم لا يفهم أن معنى هذه الكلمة هو ترك عبادة القبور والأضرحة وإخلاص العبادة لله أو أني أمر إدعاء إسلامك أن سيري كبزان الشيخ يلا الله أو أني إدعاء أن يعني أنا لسر الإسلام نين هرب يدعاك لذن نابع كتؤتد من المسلمان من أبي تنفيذي بكي أولين أمره يدعا إسلامه كان مع لا علاه ل الله نازلاً كبريتية لا شيء أبي عبادي قبره كان تركي أبي عبادة خائن كيتوب أخوا طبعا لأنك قال عبادي قبره كان أبيه وش بزاني ها إما وقوع علماء نفرم مش مشن قطيف فرمي لا أوضاع البيان نفرميه شو الناب اللي عبادتي أخوا الشريك بيعبك إيه بهمان شيء والناب لحكم حكم راني أخوا الشريك بيعبك أمره زور زور زور زور بناو بس هم مسلمان أنا سائد بوا يعني تسبيندرة وبناقرين بخواللاني أهلي باطلا وأوياك حكومراني ما نبوا غيري خوا بسلا فرص كراوة وهركسي أو حكومرانية براز بزانية ولجاء ل او أو حكومرانية برواتو بيج راس بيو بي يعني رزامندي خوي لسر درب بره هول نائب وغرني بناقرين بخاش شريك بيعكر دولتيها لحكومة رانية وكو خايجورا فرمة ولا يشركوا في حكم أحد خايجوركش شريكناك على حكم كي خا يقوله بهيشوي الرازينية او حكم دانا ولا ناوي إما يا غيري أو حكم بكرى او حكم ولا بنده تنحيش شريعتي إسلام بكرى جاهر دولا أنا كشلا هاني عبادة عبا يعني كراني ويه هل عبادة يا بوغيري أخوا ياخد سمع طاعة كردن بوهر أنظيمه بوهر يا سورة ساق كغيري أخوي تعالى أو هم يشير كباناغرين بأخوي تعالى فلذلك صار يقولها وهو يقيم على شركه لا أن التناقض الجمع بين ضدين دبروا كابر ما عليه هردو طرفك تماشى كابر خوي زور بمسقف زانية ديمقراطيات مبتن في زكاه ياسيد بشركان مبتن في زكاه دجايتي خوا بقمة دي خواك الله عليه وليه وسلم ما خوي بمسلمان جزانة هلا كذا كواهيج من صلماة الدنيا، فصلماة الدنيا تسلم ببشريعتي خوا، هنا، أوكي تسلمونا بشر، بعدها ربنا لا إله إلا الله، هيج سباه دنيا، بهمنا شيء وش كذا كتو الله خوا منا، الله منا، لا فصار الكفار منه بمعنى لا إله إلا الله، براستي كافر كان بوجهه التي خوشان وذو ذو شعر ذات رب لمن بمعنى لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصار هذا المدعي للإسلام يظن أن المراد بهذه الكلمة هو النطق بحروفها من غير اعتقاد لمعناها أم كابراهيم كشون إسلام كوتوب بحسابي خوي الدعاء إسلامك وأزانتنها مسلمون ويبلغ لا إله إلا الله ببي أوي بزاني معناك كيشيا ببي أوي بزاني كاركردن بولا إلا إلا الله أما فرضا لسرب فصار يردد معها دعاء الموتى والمقبورين ليلة ونهار لا إله إلا الله كاتلها كاتي شالتي يا فلان ويا فلان ها واركات غيري تعالى والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله الشيخ محمد يكور عبدالعب لكشف الشبهات والحاذق حاذق يعني شارزاء يعني كابرأي زيرك والязان لما أنا وأزاني معناه لا إله إلا الله شيء يعني شيء والحارق ومنه مقصدي لعلماء كانا مقصد مقصدي لعلماء كاني كنا ومسلماننا بعلمك جوردا راون لا شعر يكانوا ما ترد يكانوا لا صوف يكانوا لا رافضة كانوا لا إلى آخره أوانك وعلومك زوري آلو علمك زوري عن هالعلم كلام بحسابي خوي كأمر زوزو شارزال أما وأزاني معنى لا إله إلا الله لا يخلق ولا يرزق إلا الله وتلا إله إلا الله كلمة إله بتشي معنى كردوه بخالق أرزق أو زيرك كيانه ولا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله بس آية معنى لا إله إلا الله أوي يا إله بمعناي معبدة فرسلاو نقبل خالق ربا معناه خالقه بس هدو كما كل دا سكاني رابر دوا جاء اويكا سريلوان شيوان دوا اويا ورن معناه الرأس تقيني اله ما كن مزان اله يعني كي يعني المعبود بحق فرستناو كشايستي يستيب فرستنا بالرأس تقيني تنهى الله بز امان لا يخلق ولا يرجق معناك سكان تي يقيني كواتا موحد كيه لله اوان الالاي موحدة ويا قبل الاخوه خال... يعني لا الاخوه انا بخالقك شي كذابني اغير دا نا او شركه تيا كر دوه معني الهنا النبي يشوك يا شريعتي هنا غير شريعت اخوه او كات توبي او انا لن. او انا شي قلن لا خالق ولا رازق إلا الله شيخ صالح كما ذكر ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه في رساله التدمريه يد باسي شيخ الاسلام ابن تيميه موفق رحمه الله بلا رساله كاكبه التدمريه بنا وبان كباسي شيخ او رساله طبعا او رساله باسي لا يني اسماء وصفات مع موكا توحد اسماء او رساله يا شيخ باسي او مو صعب التفصيل تياك الإسلام شيخ الاسلام ابن تيميه لو بس من بوكا ولا غير اشاء ان علماء الكلام لو علماني كوانا أسرام بعلماء علم كلام طبعا علمي كلام تيا لما لا لا لا يخمننا لين علم كلام لا لا عقيدة علم التوحيد علم السنة علم إيمان أمانة أمانة وكان يانا بلام علماء إشعرياء وعلماء ما تلدي أو علماء نتر تماشى عن أم جراء اعتقاده إيمانه أم جراء بالرواو باب لين برو ابن اخوا لا شيء كانوا ولا علم علمي كلام ان الكلام لا شيء وهاتوا يعني علماء لان كلام خوي تعالى مخلوقه لنا ياخذ اقصى كردن لسربات اعتقادي ببيقرانو ولا شيء ببيقرانو ولا نصوص الكتاب والسنة يا اقصى كردن لاسماء لأ وصفات سلف أمة بلي سلف امه بلكو بفلسفه واشتانك كوتناوي أم جور علماء نالن أن الإله عندهم يعني الشيخ الإسلام الله يلا علماء كلام للآن إله كيا عندهم هو القادر على الاختراع يعني إله أوياك تواناها بيسرد هنانا يعني شد رزبك يعني هو الذي يقدر على الخلق والرزق والإحياء والموت أوياك بتوانا شبك شد رزبك رصق باء وخلق رزبك وبمرانة لاي اوان معناي اله اوى كواتك معناي اله او ابو اقار يكش يقبل اولا من ايمان موايك لا الله زياتر كسيتر, خل... كسيتر لقال خواهي النية كخلق بكاك يرزق بكا الله انتوا موحيدي توايق خواب برستي باع عبادة يشبه غير خوابك اولا لكششك اوى براستي. ويبنون عقايدهم على هذا ويفسرون لا اله الا الله بهذا المعنى ويجعلون التوحيد هو الاقرار بتوحيد الربوبية وهذا غلط عظيم طبعا معنى لا لا لا كلا سر مساعدة تفسيراكن، والتوحيد يقوى فلسطين سر مساعدة باسكن كجواة توحيد وربوبيته نك توحيد أولويات وأماش غلط يجوز عليه مصطفى والسلام الله عليه وسلم قال لسر أيك ورئن برواب خوا بين هم ينخوان زانية، كشكان كان قرن كان هذا حال العالم منه فكيف بالجاهل؟ تباش كان أجل على المكان حالياً وابي معناه إلى نزالاً أبي جاهلاً كان حالياً شون ب وما هذا إلا من قلة الاهتمام بدعوة التوحيد اما شمولي كشو هات وبراستي اهتمام ندان قريش ندان بشي بعلمي قا فرستي وتقليد الآباء والأجداد لا سايك النويبة وابا بيران والاكتفاء من الإسلام بمجرد انتساب لاغراضٍ وهداف دنيوية الله أعلم بها من غير تعرف على الدين الحقيقي الذي أساسه التوحيد الخالص أما هموي أويا أوي كوا بوا الرأزيبون تنها ناي إسلام يا أم حياء وبنيرة نحن نرى حقيقة الإسلام جاء تهر هذا في كان هاب ولا هدف الدنيا كان خواخو يزاني وبابوي بز عن ديني الراس تقينه كامية كأساسك التوحيد خالص شيخ محمد يقول عبد الله لفلا خير في رجل جهال الكفار يعلم منه بمعنى لا إله إلا الله هش خير أجنية لكسي ك ككافر جاهلة كان زانا تربن بمعنى لا إله إلا الله لم لا خير في رجلي يدعي الإسلام بل يدعي أنه من أهل العلم كابراء إدعاء الإسلام كابلكو إدعاءه وشكال لعلماء إسلاما لعلماء مصلمانانا ولا يفهموا معنى لا إله إلا الله لا معنى إله إلا الله تيانا قيشت به. وقد فهمها كفار قريش عرفوا معناها أو أنتي تيجي يشتبون كاش يا نزاني إن الأمر خطير والعار شنيع والواجب على المسلمين أن ينتبهوا لدينهم والرأس دي أنبابة الزوج زور ولكن توحيد اشياء تتطور في المنطقه التي تتطور في المنطقه لا من في المنطقه التي تتطور في المنطقه التي تتطور في المنطقه التي تتطور في المنطقه زور, زور وواجب لسال مسلمان أوئابه وديابا والدين كان بدينا كان دراسب كان بزانا لا إله إلا الله يعني كي ويتأمل نبيهم النبيهم ورببنا ولا بانغوازي بقمركان عليه الصلاة والسلام ويفقه دينهم فقه صحيحا بجوان لدين إخوات يبغان ويقيموا على أساس سليم من عقيدة التوحيد والبراء من الشرك والآلي أبي لسال أو أسع سابينا دين كان كان بلن الأخوازي عتركزنا فلسطين هو عقيدة توحيدة والبراء من الشرك والآلي وقام بالين للشرك والآلي الشرك أبي عداوة بغضا من هب لقولة شيركو مشركينه، أبي خمانة اللي دورا پریز بگرین، أبي تکلاهان نبین، أبي خمانة نپالان، نه هر خمانة نپالان، ليش ليشان باریبین، أبي رقیش مع به، بس آیا امر وایه، امر مسلمانان هابودشمن، ولا يكتفوا بمجرد التسمي والانتساب إليه مع ال مع البقاء على الرسوم والعادات المخالفة له، على الرسوم والعادات المخالفة له، نابتنا هبون دا کو تایپیابین که طاف. كاك مسلماني، وهل مسلماني تحقيق دينك كابزار مسلماني؟ أكانت كتوالي كشيء لسر فجمعوا الرأب أردوان عادات في دينك دي الروي، وترديد عبارات جوفاء لا ولا تغني من جوع. وشي نا بوابي أبي بزاني حقتي دينك أشياء أبي أشياء بنجو بنواني عبيب بمسلمان عبيب لو أو دوستا دوستا إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب محمد يكون عبد الله بلقير أمزاني بلان بدل دل الداعي نك حتى نها إذا عرفت ما ذكرت لك من الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الولية. بم بذكر دي على فرق توحيد توحيد من و هاتي سموته هاتي ملكته هاتي هو زل كردنيه هابو هوب لسان شريعه شريعه و نبنى وعرفت و عرفت انا مشكلها اقربل الثاني و جاهدو ثاني و بيا و زاني شكو مشتيكا كان اترافيا كردوى بيا كم بلان ينكري دوهم ينكردوى ينكري دوهم دو يشربونه مانكينه زان بوقل بروي ينادي ينكردوى يعني ايمان ينها هوب الله كهوى كالله كأ و دروس كردوى بلان نهات إيش كان يعني هم بخواب جرنوا شريك بخاران يعني لا جراند نوي كان يعنينا لسم عطاء كان يعنينا فلم يدخلوا في الإسلام بوئوان أو, أو كلمة أو أو اعتراف أو أني نخرست إسلامه أو أني أن نكرب مسلمان وقتلوا بالكوجران ليدران مليون برينة واستحل دماؤهم وأموالهم في غماري صلى الله عليه وسلم ما له خواني حلال كردن إذا عرفت هذه الأمور معرفة قلب شيخ لا جرأة مزاني بدل لا معرفة لسان فقط بس بزمان لا إله إلا الله طاو ناء كأن يحفظ الإنسان هذا المعنى ويؤديه في الامتحان وينجح فيه ولم يتفقه فيه في قلبه ويفهمه تماما فهذا لا يكفي طلبات شيء مثلا بس يقتابي قال درسك كله بركة أو درخ يا كاتيناقة أشيل امتحانك وجاود درشة وطاو أيام الطواف يعني تنهاوان دي كتو اشتاك الابر بكيت الدرخي كيتو نزاني معناك كي اي اوها خواه مقبولنك اي لا يخواه مدرناك اي اقرتي لدنياه اي لا سر كورسي مكتبه مدره بس لا يخواه مدرناك فهذا لا يكفي فالعلم هو علم القلب وعلم البصيرة لا علم اللساني فقط اشتاك بايوسته بدلوه بايوسته ببنائيه ببنائي دلوه نك بايوست بزمان طوال لا اله الا الله طوال الله الله فعلم أنه لا خير، مبزاني على الدواء اللي بيجمعه مر منك سلاسفرني فعلًا إنه ولا وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه كأم زاني شرك هو يا إن الله لا يغفر أي شرك بي ما دون ذلك لمشى. خديت قد بقرار لو كسر خو جناب كشركي بقراره. خوي قرر لو ولا غير او خو أم شرك ك على الشركة خوشنابي. آه تشر شركة كا. بتأكد شركة أكبر أوهيج. شركة أصغر تبني أم شركة و. على ما دور رأياني. رأي كان فرمون بلا. رأي كان فرمن. نأو كوكبائر حسابك رخو عليه خوشنابي. والله الصحيح هو. نخر شركة أصغر إيش خايجور اللي خوشنابي إلا. هم كبرت يان خايت على ببنيه وأي سطينة. يان حسناتي هي ظال بسر أو شركة هيكافر نابي شركة أصغر من مقصده أو كاتخويت على حق وحسابي لجلك. ويفكر مدون ذلك لما يشاء لغير الشركة خوي قرتيك لبندكاني خوش أبي أجربيه طبعاً أجربيه. هل يخش نابي؟ أو تبون منك لما يشاء بعد تفسيركين كابراء صدق سيكشت ها خوي قرلي خوش بكتوبلكن. أفرتك شليش عزده خالي خوش نابي. يعني شخص اللي برد خوبارك خو باعنة كرنولاميز ياخد خودر خسني عورات خايت على عزابية لا سرنا ميميك عزابية على قبرها ويا نا تمشي أكيد تمشي أكيد لا جناح يجورا جوري تريشها خا جورا خوشة من أما فيوست قبل يا خوشبوني خا وياك في رليم يشا ويا عذبوني يشا ملان بنيسبة الشركة ولا خوشبوني يا بيا أي الشرك في العبادة الشرك الذي هو اعتقاد أن أحدا يخلق ويرزق ويدبر مع الله شيخ شاف اوزان که شرکی هم ما می‌باکه، که او بعضی شرکی کرده، مقصدش شرکل عبادت، آن نه شرکل ربوبیت، آخه ها گذارن. یعنی اما کت کم شتان لیره بعضا کین. معنای آن یه شر شرکل هر شرکه مثلا معنای کی بولید داد لیت عتبتنه. یعنی کت کت والا یه شرک، همیشه بلاش شرکل ربوبیت، شرکل قولیت، شرکل اسمعصفه. هر جوره شرکه که تابیه لمسی آن تو مشتیگی. ولی هم زور بی لزماني بقمر تماشى عن سلامة. لبيش بقمر يشاعلي سلامة. أيا شركان لربوبية هوا، أبينين لروانجى أويكوا، وتيانا الله درس كاري ما يو بريه وما ما نا ليا موحدون. على ونقطة يايا. مازلو جي جا كوا، خواي قالت بو بغير أي شان بس زماني أم زماني خوان. أيا تنعاد لربوبية يشترك كان يعني ابو جهل الريواب تصرفت انا اخواك لك هناك شيء واني امرنا علي عبد القادر جيك وبدري جيك ودسقي جيك فلان جيك فلان هيك حاشرك كل الربوبيه تشاها بس لريكه بس شركه ابي ما الشركه كتعميم كا كاين مسار هرجوره هسه شركه كيا للربوبيه لوليه للاسم والصفه ادنى من شركه هذه ونابل شركه اكبر شو اصغر شركه هذه بلا شركه اكبر هذه مشتركه شركه اصغر هذه بيدنا وتريشي لا شيء تناور زي بل كل أكبر كبائر وعتر لسرور كبيرة وها، كباير شركة أصغر لسرور كباير وها، بس لخوا شركي أكبر وها، شركة أكبر فيكافر أبي فيك مشترك أبي، بس شركة أصغر فيكافر نابي فيك مشترك نابي، بلا من لا توه أنا كل الكباير جورتله لا زينا وقتل جورتله، ويبتري أكبر الكباير، أي الشرك في العبادة، لا الشرك الذي هو اعتقاد أنا حدا. يخلق ويرزق ويودبر مع الله او الشريك كليه شق بس كان مقصود الشق لعبادته عنك شق لربوبيته بل الشرك الذي حذر الله منه هو اعتقاد أن أحدا يستحق العبادة أو شيء من عبادته مع الله او الشريك أخوات تحذيري لأي مكر دولي الله أو الشريك كتونة بعبادة بوغيري خواجارة بكي بوغيري خواجارة بكي تناء عبادة شايس تي يا فالشرك هو دعوة غير الله معه كاتد بريستني غيري خوا دعوة كردن لغيري خوا أوصى في شيء من أنواع العبادة لغير الله هجوا للعبادة لعبادة كان وغيري خوابقرانيتوا وهذا هو الشرك الذي حرمه الله وحرم على صاحبه الجنة وهو الشركي خوا حرام كردوا وبهشتش لسر خواناك حرام كردوا واخبر أن مأواه النار وهو الشرك الذي يحبط جميع الأعمال وخواناك بأقرأ أرواب أبدي وهم إشكاني لو تشكاني كردوية خواهي قوله لنا وأبا ناهي الله يحمي حبوط بيكا واتأجري وهو الشرك في الألوهية أو الشرك الألوهيتها وليس الشرك في الربوبيه مقصدي أونيها تنقن يعني الشيخ الله يشيري للربوبياتها بكري الشيريق نيا نا هذا معناه بس تبيه الشرك ألوهيتها كمان أوني إيمانيا بشرك أوني شرك وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله إلى أنه كما تجب معرفة التوحيد تجب معرفة الشرك أم نقطة يا زور ميما الله تنبه عقادر إلى الشيخ خواشة محمد يقول عبد الله بمرسالة بخل شيء عليه من بيويست لسرت عن توحيد بناسن الشرك إيش بناسن توحيد بناسن بوأوي جاب جي جيكن شرك بناسن بوالخطان إلى دور خانة يعني نابي تقولي والله من تنهمي شاكب زاني خراب نابي بزاني أكتر شاكب زاني أبي بيكي ابي خرابش بزاني بس بووي نيكي الله خرابهم زاني نبوأوي بكم بلكو بوأوي خاميله وقالوا بحثتنا حتى حضايا فرمو بإغماري خواهد صلى الله عليه وسلم خلق بسيار لكي تر باري خير منيش بسيار لكي تر باري شر بوهو نكو مناوي لترسوي نكو مناوي جاء بإنسان شر بزانه بوهو نكو تناوي نك شر بزانه بكو تناوي خلق شر نزاني اوكات توخ خود باري اكي لا شر باشا يا محمد يقول عبد الله الله وعرف تدين الله الذي أرسل به الرسول من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سوى أما دينك ديني خوي تعالى أو يا كبيع غمراني هم بيع نار دولا أولي أنت آخريان كما خوي تعالى لا هيج كسي قبلك غير أو دينك ناردوتي لا إسلام زعتر طبعا جدار من ديني همو بيع غمران إسلام هو ها بيع غمران ديني أنا هوي شيء هو إسلام هو هم يعني يك ديني أنا بو ديني خوا بريستيان هوا رأس الشريعة كان ينجاوز وبس بس إيمان و عقيدة دينيان يجبوا كبرتيابو الله إخوة فرستي. الله دين الرسول هو الإسلام. يا غبران هميان دينان الإسلام. الإسلام تعريف الإسلام إيش يا شيخ تعريف الإسلام عن بوك وهو الاستسلام لله بالتوحيد. تو تسلم ببي بخوا بوي كيتو. تنها عبادة وإخوة بقي. تنها بلي الله جل وعلا فرستاير راست قنينا والانقياد له بالطاعة. وأبي خد بيت الدستي بزلي البون طاعي كي بقسي بكي أبي عين رويلة فرمان كاني بكي أبي الزليلي فرمان كاني بي نابي اللوت برز نابي متكبر بي اعترافي بي بكي كي بكيتو بقسيناكي نابي أما إسلام ناس سرسين وقتمان ببازكا الإسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وآله حتی به خود بریکی، ترک شرک کی، خود بریکی، خود پاک راجعیه، شرک ولای شرک، خود دور خیت ولای شرک ولای شرک، هر یک لمس نقطایتی آن تومس صلما نیت، و آو دینی توشی لسان الرئه و اسلام نیا، اسلام به آم نقطایتی اده، تسلیم بیه بخواب توحید بیه بخواب پرستی، الله زیاد ترکستی تر نه پرستی، و آبی فرمانه کانی جاب خوشد بریکی ولای شرک ولای شرک، هذا هو دین الرسل. وهذا هو الاسلام هذا ديني بيغمراني اما اسلاما كاتب با معنى يمكن بكودي قومي قوم ما تي بگن بزان ايا الإسلام اسلامرون ياخد لسري اسلام نارون هركس برسيار لخويكا ايا ايا تنهى تسليم بو وخوا بلاي تنها خوا پر اسراي راستقيني منا وايا فرمان كاني جيبا جيكرت اما بك اما مكا اما بلا اما مال وآية خود بريكت اللي حتشيل لغيري خوا پر اسريه خذ لبريكت لهادشي الريو رسميك كوا اابس لهادشي الريبازك لهادشي عباداتك بو دور خست رقد دور خست من هم من تنها اسلام نبي والله لي اسلام دلي لا يقبل من مسلمانم، لا لا من ديمقراطيين لا لا يقبل من مسلمانم لا لا من لا لا يقبل من لا يقبل من عامي خلق جبل من أو أعلم. شو نبي وعبه أو إسلامتين يا هو بذلك نتولى سر أساسي كي الشرك وظلاله باطلي يعني وأما الانتساب إلى الإسلام في الظاهر دون الباطن خدان بالإسلام <سؤال> لا روالته ببيعه ولا نوره في اسلام بري بريه وأول انتساب إليه بالتسليم فقدون التزام الأحكامه الله بس كما وكمان مسلمان بيه بس أحكامه كان يجبر جناكين أول انتساب إليه ما ارتكاب ما يناقضه من الشرك والوثنيات خمان بين بالإسلام اسلام له ما قالت شتوب كين كوا هل اوشينيته إسلام كمان هل اوشينيته ولا شرك ولا وثنيات ولا بيت فريستي ولا زلم فريستي ولا او الانتساب اليه مع الجهل بحقيقههم بين با الاسلام بس جاهلش بين بحقيقه الاسلام لي بيرس الاسلام شي نزان لي بيرس قران بس شي كان نزان قران شان سوره تي نزان حديثه كان بيغمر لشي اس قسم نزان يعني بس شريعه الاسلام بوكي بتن روي بس اسلام بوكي الا ما تن ربيه نزان اسلامك شي او الانتساب اليه دون مواله يا ياخذ بيت با الاسلام بلام ني دوستايتي دوستكاني كي امر الزربه زوري خلق دوشماناتي دوست اسلامك الزور بيزوري خلق لقل ها لقل دوستاني إسلامة نية دجاية دوستاني إسلامة ومعادات لإعدائه يعني أشان كي يكن لباتي بين دجمناني أو دينا ببغزين ودجاية دجاية دجمناني كان بعكس وشان موالاتي إعداء كان يكن أما إسلامة نية تو دجمنة تخوش بيه دجمن الإسلام تخوش بيه ولان دوستي إسلام ترقلي بيه فليس هذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله يا غمداني اخو ام اسلامي كهنان اوها نبوه كخلق امر ولا سري الروح وانما الاسلام مصطلح مستنعم الاسلام شيء دروس كراوه انا زاراوي كدروس كراوه لاي خلق اما اونيك اخوان ارديتي لا يغني ولا ينفع عند الله سبحانه وتعالى وليس دين الرسول اما سي سوديا كبينا يعني وانا زاني توبه ما تشي تبهش تبهش دبيني ولا وغيري الله نا بريسم ودجمني من أو كوا أو كوا رجى خواي النقر توه اللي بري أكم ومن لجل أوانني به الشياواك أخيت على القرآن فهمت شيء إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة إنما يريد تيا تيا بالشيطان تيا بالشيطان عبدكاني خويت على ولاي شبلة ولاي خوي بلي ولاي بلاي حزب كل خير بره ولا أجري جه نبلاي سعيد بره إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير انما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير كواتت أبى نلي والله من علاقة شيطان مني وعلاقه بين روان رواني بين بير ربيا كان رباطي شيطان من علاقه أنا منيا من كزنا كان بدوش مني خم كأنا من علاقه وشتمني نخير أوه بلي متو مسلمان أبي ب piano بس البرزبي يتحياش و بعزانة بلى من تنه خوات من دجي شيطان و شيطان من دجي غير غير ربعزي خوته علان دجي أول ربعزانم كربعزي خوانيم أبي براءتي خود دركي دربخي باشا نلاى و ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا كزانيت زور بي زوري خالك بآجان لما لما كامه مقصد التوحيد الراس تقينه زور بي زوري خلق بأعاجل التوحيد الراس تقينه يخوآ بارستي يخوآ جوراناردوتي شغله وهو الجهل بالتوحيد يعني الجهل بهذا مقصد لا الجهل بالتوحيد عبرا بأعاجل يخوآ بارستي والجهل بالشرك هروها بأعاجل التي للشرك أكيد النابي ما بيميز هذا هو الذي أوقع كثيرة من الناس في الضلال أمن زانينيا نزانين بالتوحيد با نزانين بالشرك با واي كردوا كزوربي خلق بكيتنا وظلال قمرايو هو انهم يجهلون التوحيد الصحيح ويجهلون الشرك نزانن توحيد الراستقينتشا يا خوا دوك خلق بعام يعني هلنكاكا. اسلام باش خراب ملي. باش بك خراب الله بقدر ملاش ماڵین راست لە خاستە زۆر جوانه. بەزورە پێ بڵ باش کامەیە لای باش دی مخاتیە لای تۆ، ئەو لە باش وی بڵێ یا ڕووللا باش تو, تو نزه بۆ خواب بکەی، بز لای خواوە شیرکە، باش وی تۆ بقصی کی تو ڕێبازەکانی بخیتە ەرسە و ڕێبازی خوا فڕێبی ب زارر خاپە لە لای خوای باشه و یه کتب با من چون شاهد بملا نو اگر بخویی قرآن و حدیث بکنم که کسی که شاهد اما باج نی نابیشه آدم ملکال اما خرابه اما کتب ناوند ناو باشه ما خرابه کارت ببزنیم پی ناسی راست خراب کامیه آخرش چه شکلی رایه للاي خوای جورا باش باسکرایوا و خرابیش باسکرایوا للاي ايه می باشه آدم باعکسوه للاي زور بيزوری خالکان باش خراب و خراب یعنی به خراب کردند الان باش، الان میشه شنی کیی. و باشه که الان خراب، امیدشیب کیی، نی در کیی تو. امروز دین داری خراب لای خالق، دین داری تو قاندند و ترساندند و تو قاندینی خالجی و تروریستی. آبها بدانی، هدیش شون خاص الله عزیز صلی الله علیه و سلم می‌فرمیم خواهم ریپی کردن او. می‌فرمیم ب مجوزی نشود هنن ول رج بر دانوا اسمال کرد کنوا دلای زور بی زوری خلق اما باشه اخرابه اما خرابه هتی رو رستیه آو ناشی دی نیه آو پیسو او ها ل میزانی خلق که وقتا میزان کتیک شو پیواره کتیک شو پیواره به پیواری خوابه آگادار بنها پیواری خواب میزانی خواب میزان که غیر میزانی بشر میزانی بشر میزان که زور بی و جمرای رج تو شاك كان خرابن لا يبشره كان خرابا كان شاكا. بقول كتير بعساك قالوا لا ب شاك كين نكين لا والله كان خراب كان. التوحيد الصحيح ويجالون الشرك ويفسرون كل منهما بغير تفسيره الصحيح. واتا هر كان بغير تفسير الصحيح تفسيري خوينه يعني بو يبيست شرزه زين توحيد خوا پرستي كامي شرك ولاله كامي تا الناس شلون توحيد كينو مش كين شرك بري بين هذا هو الذي اوقع كثير من الناس في الغلط والكفر والشرك والبدع والمحدثات إلى غير ذلك ام نزانينيك خلشي خستوتنا اوهم غلط وكفر والشرك بدع والمحدثات وذلك بسبب عدم معرفة ما امر الله بمن توحيده وطاعته بهوي ويكا وانا زان اخوا امر بچيكردوا خوچي وما نها عنه من الاشراك به ومعصيتي، خوي تعالى أنهي لا تشيكر ولا الشرك ولا معصيتي، خوي ما بمعصيتي بكره فالعوام لا يتعلموا. عوام ناسهم خويا فركن أمر زور بيزوري خلق أمر دنية بيت شبكا بيت حتى كمكتب دان راو بحسابي خويا أو مكتبان أنا أو إقطاع خانة كزور بيزوري أو إقطاع خانة لا أبينين شوك كسانك ده ننا وكبار الدين داري ما برهن. الآن بصراحة ده لين بديني. الآن بصراحة ده لين دور للدين. همشت يقدور للدين. خوي أو أو أو علمانية كوا هشتى أصل ولا كتاب خانو الفوبيه في ربيع بس أهل كبو في في ربيع في قران يوبخنته يعني حتى تخرجك ختمه قران يعني بس بو طاريه اساسا كفاريه كك كم خوندنيا او خوي عند دنيا علم اوك اخواني ارجوتي او أخوان او شي تناخلك اخويا جورن ارجوتي اماك بو بو راتبه اويكاب رخيبي بجيني غيره بلا زور طبيعي غشك حتى اويكو او اوكما علمشك ليا يا علم الدنيا بي ها ايجبر ركوبيك نهوا بالري وبغش وب با قوبي بسخته اي با بري وباستو واستكاري اويك امريبين او ها لنا واقع مسلمانا <تعين> اشان الله ام ام عوا مك علماء كان وغالب العام وكبون على علم الكلام والمنطق زور بي زوري علماء كانيش بنار اسلامه يعني لسر علمي كلام منطق الرون الذي بنوا عليه عقيدتهم وهو لا يحق حقا ولا يبطل باطلا يعني أم علميان نحق حق داني نباطل وباطل داني وعندنا التوحيد بتوحيد الراس تقينا أناسيني ونشرك بشرك بخلقك أناسيني بل هو كما قال قال بعض العلماء لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به أما هجي سفاديك تبيناغي نقر بيزاني وأقر نشي زاني زرد لناك ولكن اخر فقره ان شاء الله يا محمد بن عبد الشيخ محمد عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن دو الله دو عبد الله بن عبد الله الله ورحمته كما قال تعالى وتخوش حالبون بختواري بفضل إخوائت على وبالرحمة إخوائت على كبرتيالا شيء على فرميتي كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون وتأييبي غمري إخوان باب الشيد الخشب بفضل إخوان بالرحمة فضل إخوان اسلام رحمته ك القرآن با به اسلام و با قرآن به توحید و یک خوابپرستی دلخوش ببین دلخوشی خویکه کس دلخوش با دنیا دلخوشون دلخوشی نه چون دنیا برده انسان بچید دلخوش با باو توحیدا باو یک خوابپرستیا باو اسلامه اما ایجانی بر جانی که حتی حتی قیامتا ک بهش دیکی نبرایی هیا نمیردنی کیا نپیرو نی کیا ل ن ناتو نی انسان مراستی دلخوش حق به ما فبذلك فليفرح وهو خير مما أجمعك أحباً أشترك لو دنياك كوية كنا و كا دوليان بي خوشه و أفادك الخوف العظيم و هروا ها استفاده شيئا أو يكوا تو أبه زور زور بترسي لا تشي بترسي لو إنا كويته نو شيرك شون كا حركاتي بكويته نو شيرك أمد لدس درجة أم لخوشبوني خواه بفضلي خواهي كتوحيدي بيبغشيو ليت خوشبيني أمد لدس درجة و بكويت لدى سدارات شيوخ ولايت خوش نابية. أبي زوج زوج لوب ترسي. كاتم خوش حال بيت توحيد. زور وريابيل الشركة. زور بترسيب كم كم كيتناوشير كوا. شيخ صالح الله أي العلم بهذه الحقائق يفيدك فاعدتين. أمريك باس ما كرده تعالى أستا. دوسو بتو بخشة. يا كم أنك تفرح بفضل الله. حيث من عليك بمعرفة الحق من الباطي. برأك أنا بابي تامبلن. حمونا رح دنيا بخير الله بس خوش حالون بتوحيد كي يستوال توبك دائما بكرتوه دائما لو بيرخوش يابي دنيا هجنيا فقير بي نخوج بي حدش حدش بهاش شيء ويجي يعني بري تصرفه بيه كتائب بي لساق بي, بي. بوبي نبوبي بلام أقرب بيت وتوحيد او حقي حق أوه كتفضل يبيخوشه أو لا همشت جورت لك كأوتها هركته جرغا هر مخفيت يكتهبو كما شاي توحيد ولا إلا إلا الله كيكسد ضل ذكريته قال لله من مشريجنيم الحمد لله من هاوشي بي ذكرني بخويا تعالى لعبادتي هاد الحكم رانيه يا خويا برسم تناصر بخوادان ان شاء الله حنا راح تجي شن بسراد رجل رجان كوتايب جاك الدنيا كوتايب يعني جيانم كوتايب ياخذ لنا راحتيناش وكو منا خوشا وكوالا اما النصر واما الشهاده فات انسان مسلم وانا بدل زور خوش حال بين بتو هركاتي هالمصيبه هر قد مسرهات سيت توحيد لا اله الا الله بخوا يهودينيّم، نصرانيّم، بوذيّم، الحمد لله كله أو توحيد خامنئي. جوّر ترين نعمتة تضلي بخوشك، وانا زاني خوشتني عابته. خير من مجمع هم يا تبا هيجني يا توحيد. قال تعالى: جالدش يا ليه أن أنك تفرح بفضل الله حيث من عليك بمعرفة الحق من الباطل. خامنئي كده بصرته أبي بولا خوش حال بكوا زاني عالي أو كواما توحيده وباطل بونا سانويت كتوخوتلي دورخستوتا فانها نعمه عظيمه حرم منها الكثير من الخلق زوربي زوري خلق لم نعمه ابي باشن بابزانن خافر ميتي وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون هتص باس اخوابك قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرح هو خير مما يجمعون بابا شغله فضل الله وفضل الله والإسلام، فضل إخو إسلام ورحمته هو هي القرآن، رحمة جشي قرآن، كات تتبلي بإسلام بقرآن إيو خوش حال بن، أما باشترى لويكوا لو يكا سير دنيا مالو سرت سامان دنيا بكن، أمره خلق ويا، أمره نه، هتشي أبيني زور بيزوري دين وإيمان خصوت همو همومهم بجاري بدنيا كيتي، خوش حال بيهيبة. لا اردت ان اكون هو اشعر بانه يجب ان يكون هناك اشعر بانه يجب ان توحيد هناك هو بانه هناك اشعر بانه يجب ان يكون هناك اشعر بانه يجب ان يكون ان يكون هناك اللهم يا ولي الإسلام والي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به خوايا بو إسلامه بيوسما كيتو هتاقي نوبته والفرح بفضل الله مشروع خوش حالبون آية فرح خوش حالبونا مشروع يا مشروع يا بلبي بفضل مشروع لأنه شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد ومعرفة الشرك طبعا نسر نعمة التوحيد كبيا وشرك ما زاني وكو خماني لدور وهذه النعمة إذا وفقت لها فإنه قد جمع لك الخير كله أقتوم وفقبوا ما براستيها مخيرك بوكو كردية توه الفرح بالنعمة مشروع كأنت خوش حال بن نعمة كان إخوة كلا سلوهم يعني توحيدا أما مشروع بلكو أمر ما فيك رواك خوش حال من أما الفرح المنهي عنه فهو الفرح بالدنيا بس أو فرحه كوا إيمانا هي ما لك روا خوش حال من بالدنيا شو الدنيا الروات كما قال تعالى وفرح بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع خش حال من بحات الدنيا بس بذن حياه الدنيا برابر باخره شي يعني راورد كي كما ارواد نناوج في الفرح بالدنيا وحط بالدنيا وحطامها مذموم خش حال بنباره وبسر سامان الدنيا مذمومه ذكر راوه واخو... نبي بما خش حال بي الفرح بالدين والفرح بالعلم النافع فهذا مشروع لان الله امر بي. بله فرح خوشحالون بو علم، بو قرآن، بو سنت، بو توحيده بو یک خواپ رستیا، ها؟ اما خواهی تعالى امری پیکر بود. چنین نکتیک بازک، که نیش وایا. بدای خواه اوی امر دزبته ام علم، ها؟ خالتش چی تو قدره که میتونی آلا کار که با خالدوس سرم که با خورا. با چی؟ چطور رازی نمیده یه چیزی؟ کارازیش نمیده یه چیزی. دوستم رزوره می‌، ولی مشتق خوشحال به پیلی تو قلیترسه. و نه نه والا امانه، امانه تیروستان و امانه فلا فلا. تو به خوشحال می باوه نگله بتوانی لیبتر. یا خالتش لیب دول خیت وار. الله گاک ولی کلا سر اما بر روی. ولی ادگرین واد لیکن هاتون خالک که همی رحانو گلیم بدانن آنون. باعث سوپ پیغمبران که اما دشمن ما بدرس کرد و نقداری بو همو پیغمبران دشمن ما دوست بند نگهرله انسان نه شیطانه گانش شیطانی انسو جن و رئیش کوتوله بینی خوان اقساطه نو بو آویکه پیغمبران و شن کوتوله پیغمبران توش عزت و عزار و در دسرین آراحتی دنیاب کرد همه پیوتون خوای گوره خویم از این رکه کمان زور زور خورسه بس به عجایب زور عجایب میاد لوکسانی خوان به خواب فرست موحد از این نه خوان بریکن لطاقوتان و لمشکیکن پدران بترسه لطاقوت کار که ولی بگیری وادلیک مداخو يعني زور مداخو فأيدي دهمتها أنك إذا عرفت التوحيد الصحيح وعرفت الشرك القبيح أقرت توحيد الرأس تقين الزاني وشرك قبيح حتاب خراب كخويت على بوبر قباحة وباس الشرك قوتون تقور ترين ظلمة أما الزاني فإن ذلك يفيدك الخوف أن تقع فيما وقع فيه كثير من الناس بالمخالفة لهذا الأوصل أما أوأغينيك استفادي أوبط أغينيك بترسيد نكري تناوي خوتي ليدور خيتو زوربي خلق كوتونه تناوي باي مخالفه اميان كردوا مخالفه توحيد يعني كردوا لق في الشرك وانت لا تدري حكايته ناوي شركه وببيع وكبخذ بزاني فلا تأمن على نفسك من الفتنه فلا تغتر بعمل بعملك او بفهمك ولا بما مخلط يا بلا منواك ومواك يعني واتيك اشتمات واتي يا جيشتم لا هر لحظه يك بيتك حتى جارياتيك وبخوشد نازني كبركوت ناوي شرك بخوي نازني أبي أبا بخوي بأخينا ولكن قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة تمعنيشها، يعني ناتوانين خمان لهج شركو بدعو معصيك ببارزي، إلا بخيار متمامه، قوتيش ما أنيبه هيج توحيد وسنة طاعتك إلا بأخوانا به بسأل الله الثبات دعوة الخواب كثبات بيبغشيه، جي جيرة قال او توحيدا. فان ابراهيم الخليل الذي اعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط غيره الا نبيا يقول او ابراهيم خليلك اخويت بار وتعالى اوه علم يقيني به بخشيب كبكس جناوي لا بيغمرك نبي علشي وجنوبني وبني أن نعبد الاصنام دعا الاخوه قال اخويا قوموا اولاد كان مدور خيته للعباده كردني الصنم كان ربي انهن رب لك كثير من الناس اخا خلقانك زوريان بغمرى بردوا هر بويا ابزانه بس ابراهيم پیغمبر عليه, عليه وسلم والسلام قال لك يا قال لود لزماني اوا موحده يقوا والحمو مشرك وسرعهم المشرك كتوا تضل لك كثيرا من الناس امر واي ابراكم امر جوى دعوه زور بي زوري خلق توت ناوي انا اقين بخويا تعالى فابراهيم لم يمن على نفسه الفتنة ما علمه ويقيني ابراهيم بابراهيم دي خويا وراي خويا شن خويا دوره بريزيش غرتبو شن خويا لشيكم دورا پرستگرد چنین تحداشی اکردن لقل یا نقصی اکردن برام بریان را آوسته او که استهی زور به زوری ما مساین عینی بر ربی ربی ربی او غیرتی او عینی با طاهوتان رابوست نو بلن شی ترسن بخسی خواب کن بلکه وشن هستیم هنو و بداخوا او ابراهیم لبردمی آود نمرود طاقیا را و کی آود اید من بریم لتو من دو من رقم لتو یار هتى يمنعني بخواي تعالى وهو الذي كسر الأصنام بيدي لا كاتجي شاب دستي خوي خدانا زان صونا مكان اشكان و القى في النار بسبب ذلك خرانوا اغريشوا عقوبتيش درا ماش اغي غولتني عقوبنيا لا دنيا ولا اخرته خوي غره بولا اخرته اغري دانو اغي غولتني عقوبياك كخو دايناو خرانوا غولتني عقوبه شوا كتي مهش واك باش غسنبو لا يضمن خلنا من فرشيمان ابو عزيمتي ورغت اول رجيه رجيه برواغري دنيا يا قدار بنها يعني مسلمان الراس تقيني واحد نابه تشاوري اب كابغلو بري حاله خلق <تصفيق> بخيرات يبكا ريت لا تمن نابه زور خلق اگر باش بناي خيت على اوها بشوي ما لبسرنا كفتكاري ديني إيمانا فلا تغتر بعلمك فابراهيم لم يمن على نفسه الفتنة مع علمه ويقينه وهو الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار بسبب ذلك ومع هذا يخاف على نفسه من الفتنة إن جاء لقل أوشها ترسي أي أما نابع بترسي أبي شعور رجبه بارين غلين خواهي جان لسر أو ديني خود ثبات من ببخشة هتاقي بتو، فلا تقترب بعلمك وتأمن على نفسك من الفتنة هيتش كاتب علمي خود منازع وامين ما بركناك يتنافت نوا فتنه رچيا فتنه, فتنة ونيك يجري الى سر حقه حزاب دري فتنه اوياك توبكيتناوا شرك ضلالته وملبي وشرك ضلالت ولكن كنت دائما على حذر من الفتنه بان لا تزل بك القدم بيت الله خلسيها تشيرك وضلالت وتقترب شيء يكون سببا لهلاكك وضلالك عمرو هلاك وضلال او اندذر الرقكانين ولا ولا بالم ايه فلاش تبكم ورا باور من رات بدیم یه ورا دنبومن با آورد باهام ورا اهمیت آبیال خلیس کننیه که تو تاگه تو شرکو ضلالت وو با خود که اگه زور بیاد و که بودی نخونن که خس لگال زانکانیان نبکیو لگال آوانی که خواین بیا یک خواب پریده زن حالا که بدل نمکردوشته ای خوایت علاه اولی امرازیه بب براين ولاد بدل لگال آوانی نکردویان بب باری بیتوی لگال ورقی اما اولد ابو كسان بازاكين الله ان اجل ابو جهل ابو لهب لزماني ابو بتاعه انتي تتكلم الله عليه واله عبد قبولها قبلني يا هم تنهرق <تصفيق> بك بعض المغرورين اليوم يقول ان الناس تجاوزوا الجهل هل أنا خلصي أمره مرحلين زانيني تي باركل دوا وصاروا مثقفين واعين والله جاك أبوه شارزا ومستقفة ليزانا لا يتصورين عدول اللي هو ثانية زاريش كمان عجران أبوه ثانية تية هلا وياك أبو سرداب نواني أبوه بتكان سرداب نواني أي أبو زين دوا كان كابرو سردان نواني تو خواتي بو كرنوشة كيت واني وبقصي كيت وقصي لولا فريت وقصي أخيت السر سرة أو نحو من هذا الكلام الفارغ ولم يطلع عبادة الأضرحة التي تنتشر في كثير من البلاد الإسلامية ولم ينظر فيما وصل إليه كثير من الناس من الجهل بالتوحيد آية لنا أمره إيميا لا همو الله تشارو شاروشك كانتما شاكا لا هردو الروانجا عبادات كل الروانجي عبادة كردن بو قبرو بو برسراواني مردو مردون وكل الروانجي سمع طاعبو أو زندواني كوا هج إخوار كردينتو لأخوار كردينتو بصر من الضوال او أنا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 داعاكم الاخو تعالى حتى اجي له ابو لسرق الراس تك يا اخوي ولا برو تشوف شي شي ضلاله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت